وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأكبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أنه أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء النار وهذه المسألة التي تفرق فيها تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولعجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بسم الله الرحمن الرحيم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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محددة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه رسالة من جملة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورسائله متميزة ومن اميزها ومن من ادقها هذه الرسالة في والتي سمها مسائل الجاهلية أو مسائل الجاهلية وكذلك عيضا كتابه كشف الشبهات، وسوف يأتي ايضا في هذا المجموع المبارك وكذلك عيضا كتابه كتاب التوحيد <تصفيق> والغريب في ذلك والملاحظ في كتابات المصلحين ومؤلفاتهم وبخاصة الذين يتجهون الى الدعوة الى الله عز وجل ويعايشون واقع الناس معايشة صحيحة دقيقة و يكتبون من هذا المنظار وينظرون في المشكلات وينظرون في الواقع وينظرون في الأخطاء ثم ينظرون وقد كانوا نظروا أيضا من قبل ثم ينظرون مرة أخرى وينظرون في الكتاب وفي السنة فيخرجون برسائل ويخرجون بكتابات ويخرجون بمؤلفات لا يوجد لها نظير المنظور في اغلب مؤلفات اهل العلم رحمهم الله على عظم فائدتها وغزارة علمها الا انها قد تكون ينسج الخلف على نحو ما نسج السلف او بنى السلف ان كان في التفسير او كان في التاريخ او كان في شروح الاحاديث او كان في الكتب الفقهية وترتيباتها وسائر المؤلفات تجدها متشابهة نعم وقد يبحث المسألة بعمق وقد يدلل وقد يزيد تدليلا او تعليلا وتوجيها وبسطا واضافة ونوع معالجة كما هو معروف وكما هو فيما يضيفه المتأخر من بعد المتقدم ولكن كتابات المشتغلين بالدعوة تختلف عن هذا اختلافا كثيرا الشيخ رحمه الله عمل في هذين الجانبين فله رسائل خاصة تتعلق بالمشكلات التي راه وواقع الناس الذي عايشه فكتب له ما كتب فأتى بالعجب العجاب، وله مؤلفات على نحو ما على نحو من سبقه في مختصراته لبعض المطولات مثلا كمختصره في السيرة ومختصره لكتاب الانصاف ومختصره للشرح الكبير ونحو ذلك فهذا على نحو ما نسج المتقدمون ولكن كتاباته في رسائله الصغيرة وضو المطولة ككتاب التوحيد وكذلك ايضا كما قلنا كشف الشبهات ومسائل الجاهلية ورسائل في أصول في الأصول صور الثلاثة ونحوها أمور مبتكرة والحيوية فيها ظاهرة والمعالجات فيها دقيقة والارتصاق بالكتاب والسنة ظاهر كذلك قل مثل قل مثل ذلك في مؤلفات من عايش الدعوة أيضا كشيخ الاسلام المتنمية رحمه الله فإن له في هذا الشأن كتابات عجيبة وحتى في اي كتاب واي موضوع يكتب فيه كاتب وهو يعالج مشكلة فإنه يختلف كثيرا حينما يكتبه كمصنف ولهذا أنت ترى حتى في كتب الفتاوى تختلف كثيرا عن كتب الفقه كثيرا جدا فالناظر في أي مؤلف له كتابان كتاب في الفقه على مذهبه مثلا وله كتاب في الفتوى أو في الفتاوى تجد أن كتابته في الفتاوى تختلف عن كتابته في الفقه لأن الفتوى غالبا تكون مسألة واقعة وردت عليه في وقوعها ليس لها نظير لأنها وقعت لفلان من الناس فرفع بمسألته إلى الشيخ ليفتيها بينما في المؤلفات على المنسوج على قواعد المذاهب كما هو معلوم وهي كلها فائدة وكلها علم ولكنها ليست كالفتاوى أبدا الفتاوى مساء الحية مبنية على الأصول والقواعد والأدلة ولها تختلف وتفتلق كثيرا كثيرا جدا يظهر فيها استنباط المؤلف ويظهر فيها تدليله وتعليله بوضوح عجيب ومثل ذلك الكتب المؤلفة لمعالجة مشكلات الناس سواء فيما يتعلق بقضاياهم الاجتماعية او قضاياهم العقائدية ونحو ذلك واقول مثل ذلك ايضا بعض الكتب المعاصرة التي الفت لمشكلات وليست نسجا على نحو من تقدم وان كانت لا اي كتاب من هذا النوع لا يخلو من ملاحظات ولكنك تلاحظ الفرق بينه وبين غيره من الكتب الاخرى من حيث حيويته ومن حيث ظهور الوضوح فيه ومن حيث التصاقه بالمصدرين وقربه منهما الكتاب والسنة نقول مثل ذلك ايضا في كتاب في ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب فهو كتاب من هذا النوع وان كان للناس عليه ملاحظات ولا يخلو كتاب من ملاحظات ولكنه حينما تقرأه وتقرأ في كتب التفسير الاخرى تلاحظ فرقا كبيرا جدا من حيث المعالجة وطريقة العظ وطريقة النظر لانه عاش واقعا ونظر في السيرة ونظر في آيات القرآن الكريم ونظر في أسباب النزول وربط بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سني الدعوة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة والتدرج في التشريع وتنزل الأحكام وتنوع الغزوات وتنوع بيئات المجتمع من العهد المكي مع كفار قريش وصناديد أهل مكة ثم المجتمع المدني بما فيه من منافقين ويهود ومهاجرين وأنصار فعرضه ومعالجته ومعالجته وكتابته تختلف عن غيره من كتب التفسير وهكذا في مؤلفات الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ألفها وهو يعيش واقعا معينا وينظر في مشكلات واقعة وبارزة وتأملها وتعمق فيها ودرس وضعها ونظر في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونظر في أسباب الانحراف ونظر في كلامه العلم فحصل له ما حصل وحصل ما حصل كتاب التوحيد ليس له نظير أبدا ولا تجد كتابا مثله أبدا في ترجماته في معالجاته لا تجد أبدا الأحاليذ موجودة الآيات موجودة لكن أن يضعها تحت تلك الترجمة وتحت ذلك العنوان لأن العنوان أخذهم من مشكلة واقعة أخذهم من واقع مشكلة فوضعهم فوضع له دليلهم من الكتاب ومن السنة ثم عقبوا بالمسائل التي استنبطى وعيا تنم عن عن علم غزير وفقه دقيق. وانظره في كتاب كشف الشبهات وسيأتي. فهو كتاب عجيب غريب. ومثله الرسالة التي بين يدينا مسائل الجاهلية. فانه اجاد فيها وافاد رحمه الله كما وشان في كل كتبه وهذه المسائل ليست مرتبة على حسب اهميتها وايضا سلك فيها في بعضها جانب الاختصار جدا وجانب الاشارات ففيها اشياء مطوية طيا جدا وسنجي الى كل مسألة ان شاء الله وقد يطول وقوفنا مع هذا الكتاب سماه مسائل الجاهلية وقال هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأمي الجاهلية مأخوية من الجهل والجهل يأتي في مقابل في مقابلة العلم ويأتي في مقابلة الحلم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فهذا في مقابلة الحلم وليس سواء فليس سواء عالم وجهول فالجهل هنا في مقابلة العلم وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام هنا الجاهلون بمعنى ليس بالضرورة ان يكونوا غير عالمين وانما جاهلون على معنى عندهم حمق وعندهم عدم حلم واصحاب لغو بينما العاقل الحليم لا يكون صاحب له، واذا مروا باللغو مروا كرامه فالجاهلون هنا هم اصحاب اللغو وقد يكون عندهم علم. فاذا الجهل والجاهلية هي في مقابلة العلم وفي مقابلة الحلم. والجاهلية مصدر. لكنه مصدر صناعي كما يقول النحى. بمصدر صناعي. قد يكون من اسم الفاعل كما هنا جاهل الجاهلية. وقد يكون من اسم المفعول كالمفعولية مثلا. انا ما يقول منصوب على المفعولية مثلا. فهي مصدر صناعي. وقد يكون من المصدر ذاته كاسنادية مثلا. وقد يكون من مصدر ميمي ايضا كمصدرية. فان مصدره ايضا مصدر صناعي من مصدر مع ان المصدر مصدر ميمي بذاته لكن لفظ الجاهلية كمصطلح لا يكاد يعرف قبل الاسلام وكأن القرآن هو الذي نحته الذي وصف غير احوال اهل الاسلام باحوال الجاهلية وصرف ووصف غير المسلمين بالجاهلية واهل الجاهلية بينما قبل ذلك لا توجد هذه هذا المصطلح كن مثله ايضا كما سبق نشرنا لفظ الطاغوت. الطاغوت لا تكاد تكون موجودة بالمصطلح الا بعد الاسلام. القرآن هو الذي اتى بها. ومثله كما قلنا الجاهلية. وقد ورد لفظ الجاهلية في القرآن الكريم اربع مرات. وهي تبين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 قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا الشاهد قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهذا معلوم أنه كما مر معنا في التفسير في غزوة أحد وهو كلام المنافقين حينما قتل من قتل من, قتل من المسلمين لنا من الامر شيء ما قتلناها هن. فقال عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فاذا هذا معلم من معالم الجاهلية. وهو عدم الايمان واليقين والتسليم مع كل ما يحصل. ثمن ظن مثل هذا الظن فهو من اهل الجاهلية او ظنه ظن اهل الجاهلية الاية الاخرة تتعلق بالحكم وهي قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فكل حكم غير حكم الله فهو من احكام اهل الجاهلية سواء كان سابقا او لاحقا وسيأتي ان نشير الى معنى ما المراد باهل الجاهلية او الجاهلية لكن نحن لن نستعرض الآيات ونشير الى بعض الاحاديث افحكم الجاهلية يبغون فكل حكم غير حكم الله ورسوله فهو من احكام الجاهلية الاية الثالثة قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الاولى هذا ايضا تتعلق بقضية اجتماعية سلوك الناس في سلوك المؤمنات وقرنا في بيوتكن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. الاية الرابعة قوله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ايضا هذا يتعلق بسلوك جاهلي كذلك وهو التعصب وعدم النظر الى اهداف عليا واهداف لصالح المجموع كله وانما هي نظرات ضيقة وعصبية وحمية اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فتلاحظ أن الأولى كت... كأنها تتعلق بالاعتقاد يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية والثانية تتعلق بالحكم والثالثة بالسلوك والرابع أيضا تتعلق بنوع من السلوك هذه هي الآيات التي ورد فيها اللغة لغة الجاهلية أما الجهل والجاهلون ففي القرآن كثير. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة آآ آآ في في آآ بجهالة آآ في أكثر من آية أيضا ما في سورة النساء فلفظ الجهل ورد كثيرا في القرآن لكن مقصودنا هو الجاهلية مصطلح الجاهلية وفي القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً جاء هذا اللفظ في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمور الجاهليه لا يتركونهن أو لا يدعونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت شهد قوله أربع من أمور الجاهلية لا أتركوا لهم وكذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما عير رجلا قال له يا ابن السوداء قال إنك مرء فيك جاهلية إنك مرء فيك جاهلية ولا الفض وردت بعد ذلك بعد مصطلح القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يستعملها الناس فبعضهم يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إني كنت في الجاهلية فعلت كذا من ذلك قول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية نعتك أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفر بنتك فصاروا يسمون ما قبل الاسلام او الحياة قبل الاسلام يسمونها جاهلية. ثم درج المسلمون على هذا المصطلح. حتى الكاتبون في غير الكتابات الاسلامية كلغوية فيقول الشعر الجاهلي. ويقصدون به ما قبل الاسلام. وكذلك ايضا يقول فقهاء مثلا في تعريف الركاز هو ما من دفن الجاهلية ما من دفن الجاهلية أوهل الجاهلية على معنى في غير العهد الإسلامي فكل ما وجد من غير يعني عليه علامة من غير علامات المسلمين فهو من الجاهلية حتى ولو كان روماني ولو كان فارسيا ولو كان هنديا ولو كان عربيا قبل الإسلام فعنه يسمى من دفن الجاهلية. إذا نستطيع من هذا أن نستخلص المراد بالجهلية، وكيف يكون الشيء من أمر الجاهلية أو من فعل الجاهلية أو من أخلاق الجاهلية أو من آه صفات أهل الجاهلية؟ إذا نستطيع أن نقول كل ما خالف الاسلام فهو جاهلية. كل ما خالف الاسلام فهو جاهلية. وهذا كما تلاحظ يختلف. قد يصل الخروج من الملة وقد يكون ما هو دون ذلك. ففي النبي صلى الله عليه وسلم لها بذر انك برغم فيك جاهلية. معلوم انه لم يكفر بهذا. وكذلك ايضا في قوله اربع من امور الجاهلية بعضها لا يؤدي الى اخرج من الملة افخر بالاحساب والطعم في الانساب والاستسقى بالنجوم النيحاء الميت وبعضها قد يرقى الكفر كبعض المسائل التي يشيرها مصنفنا و عبارة المصنف رحم الله هنا في قوله هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين فقول الكتابيين والأميين ظاهر أنه يدخل في الجاهلية غير العرب الذين قبل الإسلام لأنه قال الكتابيين والكتابيين معلوم أنه يشمل اليهود والنصارى والأميين من عدا اليهود والنصارى وان كان قد تقع العرب والذي بعث في الأميين رسولا منهم لكنه من عدا اليهود والنصارى يسمى أمي فإذا كل ما خالف الإسلام فهو من عمل الجاهلية ومن أمور الجاهلية مقيل ومكثر. بدكم مكروهات ومحرمات وبدع وشركيات. هذه أمور خلف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عليه آل الكتابين والأميين، مما لا غنى للمسلم عم عرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد.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 سواء فيما يتعلق بمعتقداتهم في نظرتهم للآباء في نظرتهم للمجتمع في نظرتهم ل المجادلات وطرق المناقشات التفرق والاختلاف والتقليد ونحو ذلك كل هذه القضايا تتبعها الشيخ رحمه الله تتبعاً دقيقاً واتبع كل مسألة بدليلها بشيء من الايجاز والضغط الشديدين كما سنرى هو بهذا اجاد وافاد وابدع واعطى معالم ظاهرة لموضوع الجاهلية ولهذا حتى في العصر الحاضر لا مانع ان توصف بعض الامور بانها من اعمال الجاهلية وأنه قد يعيش أهل هذا العصر أو فئات من أهل هذا العصر في أمور هي من أمور أهل الجاهلية بل كل ما خالف القرآن والسنة فهو من أمر الجاهلية ولو كان في القرن العشر ولو كان في عصر النور كما يعبرون في هذا العصر الحاضر فما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية تالف قوتن وضعف وبعدا وقربا مما هو قد يكون مكروها و من ما يرك الى الخروج من الشركه والخروجي من المله